إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرضون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حذتهم إلا أن قالوا اقتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قُلِ اللَّهُ يُحِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَغْنِمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِئَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُرْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا